ذكرنا أن بعض الناس أحيانا يكونوا فقيرا ومع ذلك مستمتع بحياته بينما بعض الناس يكون غنيا عنده أموال قد بها البنوك ومع ذلك ما عنده متعة في الحيات أحيانا بعض الناس يكون ما عنده سيارة حلوة أحيانا سيارة قديمة وكل يوم تخرب عليه ومع ذلك مستمتع بحياته وبعض الناس أحيانا ما عنده مثل هذا قد يكون عنده سيارة أحسن منها سيارة غالية تسوى ثلاثمائة أربعمائة ألف ومع ذلك غير مستمتع بعض الناس أحيانا قد لا يكون عنده جسم قوي ومع ذلك مستمتع بحياته وبعض الناس لا يكون من أقوى الناس جسما وأجملهم وجها ومع ذلك ما هو قادر انه يصل إلى المتعة في الحياة إذن يا جماعة لني أطرحانها وفسنا جميعا كيف يستطيع الواحد يا شباب انه يصل إلى المتعة في حياته هل المتعة في الحياة انه يكتسب مال هل المتعة في الحياة انه يكون عنده جاه رفيع هل المتعة في الحياة انه يكون عنده مثلا شكل الجميل هل متعة الحياة هذه الأمور سوف نحاول نتعرض لها قليلا لكن أعطيكم مقدمة صغيرة يعني حتى نتصور بس كيف تكون مقاييس هالأمور طبعا الركائز في الحياة حتى الإنسان يكون عنده نوع من التوازن في حياته تركز ركائز المتعة في الحياة على ثلاثة أشياء أولها, أولها يا جماعة أن الواحد يكون بينه بالرب العالمين علاقة قوية وصلة صح يعني أنا أسألكم سؤال الآن لو واحد يا جماعة لو واحد من زملائك فرضا هاي ماجد لو واحد من زملائك خذ الميكروفون صار له حادث طيب بعدين لما صار له الحادث رحت أنت عنده فإذا هو مسكين في المستشفى ومصاب بشلل نصفي كيف تقول له حتى تخبه قرب الميكروفون يا بويا هذا قدر ربنا يعني, يعني راح بردب اللي قدر له رب وخاص جميل جميل يعني. لو رحت تزور عندي ش بتقول له مثلا؟ اه عليك الله يصبر ان شاء الله طيب ها ش بتقول له؟ طبعا هو المفروض طبعا يقول الحمد لله الذي فضلني يعني كثير من من خلقنا تفضيله جميل لما حيران طبعا انه افضل احقول له طبعا انك افضل من كثير ناس يعني غيرك طبعا هذه الصدمة اللي جتك جاتك اللي صار لك طبعا حيكون اخف من ناس كثيرين صار لهم هذا الشيء جميل طبعا تقدر انك بعدة الثالث من احسن هالاسلوب هذا الاخير وكان اسلوب الشاب حلو ايضا ان هذا قدر الله ولا قلت انك ترضى بقدر الله عليك انت شو تسوي يعني يعني رضيت او ما رضيت لن يغير في الاقدار شيئا الان عمركم شفته يا جماعة واحد مثلا مات فلما مات اجتمع عنده اهله ونساء خمس حريم وبدأت كل الوحدة تضرب وتصرخ بعدين لما ارتفع صراخهم ارتفع صراخهم ملك الموت رجع الروح مرتين وقام كذا وقال والله يا اخي ما دريك سوون قضية انتم يا اخي اعصابكم شوي عمرك شفت واحد كذا لا اذا البكاء الميت ما يرجع حي صح انت لما تنقطع ايدك في حادث او تصد بشلل وتبكي لا يمكن ان الحياة ترجع في الاجزاء اللي تأثرت مرتين خلاص قدر الله هذا الشيء الثاني دائما نحن حتى نقدر نصبر اللي أمامنا على مصيبته لازم نربطه نوصله برب العالم مثل ما قال الشباب نقول له هذا قدر الله يا اخي أنت الله اللي كتب عليك ليس انت الذي اخترته لازم انك تصبر على مصيبتك عاقبة الصبر انك يجيك اجر في الاخير مثلا في ناس احمد ربك ان المصيبة ما صارت على هالحال هذا يعني انا اذكر مرة من المرات رحت زيارة واحد في المستشفى فمرت في احدى الممرات فاذا تلفون يرن في احدى الغرف فلما دخلت الغرفة فاذا في واحد على السرير مصاب بشلل رباعي ما يتحرك فيه الا رأسه فقط وعيناه وفمه بس البقية لو يأتي ذبابه يحرك وجهه ما يقدر يسوي كذا لو تأخذ فأس وتقطع رجليه ما يحس بشيء منتهي الرجل شلال رباعي منتهي تماما يعني جميع الأعصاب ما توصل شيء إلى الدماغ فالتلفون كان يرن بجانبه جئت وقال يا شيخ ارفع السماعة سرعة ارفع السماعة جئت رفعت السماعة قال حطها عند أذني وضعتها عند أذنه وأخذت المخدة وقربتها حتى تمسك سماعة التلفون يبدو المتصلة أمها أو أختها أو كذا تكلم كلمتين معاها بعدين انتهى وابعد رأسه قليلا ثم قال رجع السماعة اخذت السماعة ورجعتها مكانها جلست انظر اليه جماعة فاذا الرجل يعني شل الرباعي ونازعين جميع ملابسه الى درجة انها مغطين طبعا من والملابس حتى ما تتاكل مع الجلد من طول البقاء واذا هو حاطين تحته مثل البلاستيك اللي مخرك ويطلع هواء يعني مسكين قصفة طويلة حتى يحفظوا جلده بس سألتها قلت لك كم عمرك نظر كذا بعينه طبعا ما يقدر يلسفت كذا بس برأسه قال عمري ثمانية وثلاثين سنة قلت منذ متى وأنت على هذا الحال فقال يا شيخ أنا من عشرين سنة وأنا على هذا السبيل يعني يمكن أفغر من بعضكم بعضكم يمكن عمره عشرين الآن ثلاثين وعشرين وشفت يعني صار الآن قرابة عشرين سنة هو على مثل الحال يعني لما صار به الحادث كم كان عمره 18 سنة تقريبا أو, أو قريبا منه ولا لا؟ 18 سنة لما أصاب مثل الحادث فهي مشكلة حقيقة هي جماعة يعني ومع ذلك الرجل صابر على ما أصابه ليش لأنه يدري أن في ناس أعظم منه مصيبة هذا الشيء. الشيء الثاني أنت إذا قويت صلتك بالله أصبح تفكيرك ليس فقط في أمور الدنيا أصبح لو فاتك متعة من اللي في الدنيا يعني أبحث صلتك في الآخرة متعة مثلا سيارة ما, ما عندي أو في بيت ما عندي بيت واسع آه مثلا آه أهلي عندهم مشاكل ماتت أمي وأنا صغير مات أبوي ليش يا جماعة نحن نسمح لهذه الأحداث اللي حولنا أنها تبعد عن أنفسنا المتعب في الحياة أنا بأعطيكم مثال آخر ممكن أن نحن نسوع مع بعض أحد الأخوة مرة ذهب إلى بريطانيا لأجل يعالج كان عنده مشكلة في الظاهر في أحد الفقرات فراح بريطانيا يعني بيسوي عملية المستشفى اللي راح يعالج فيه هو في بريطانيا من اكبر مستشفيات في العالم هذا المستشفى لا يكاد يعالج فيه الا امير او وزير او واحد على مستوى يعني يعني اليوم يكلف قرابة 20 الف دولار تقريبا يقول اول ما دخلت وجلست على الكرسي واتت الممرضات واخله الحرارة والضوط دخل علي احد العطباء يقول لما رأى شكلي عرف اني مسلم فقال لي اريو مسلم؟ فهن صاري مسلم ولا؟ أقدر ترجم بعد <تصفيق> بر... كويس يعني هل أنت مسلم؟ <تصفيق> قال إي أنا, أنا مسلم قال طيب بسألك سؤال يعني أنا لن أتعدى على حقوقك لكن يعني بس سؤال واحد قال طيب تفضل قال هذا السؤال أنا سألته أطباء وذكاثرة اجتماع وقساوسة و. وجميع أنواع الناس ما وجدت له جواب ممكن ألقى له جواب عندك؟ قال تفضل عندك عطل عطل إيش سؤالك قال أنا عندي أموال كثيرة راتبي هنا ما مدري كم قال 18 أو, أو 20 ألف دولار شهريا عندي آه صديقات كثير متعة الدنيا موجودة عندي سيارة فارهة عندي بيت من أحسن البيوت يعني ما عنده أي مشكلة تستطيع أنك تقول والله الرجل مسكين ما عنده صديقة فضايق فضره طبعا عندي اعتباري والله عندنا ما يجوز لواحد. يجوا والله زين افتان الشيخ العريفي ناقض خديجة لا ما, ما يجوز بس أنا أتكلم عن مفهومه هو يعني يقول فا ومع ذلك ما أعلم إن في ملاهي جديدة فتحت إلا رحت ولعبت في الملاهي ما أعلم إن في نوع جديد من الخمور إلا رحت وشريته ووجيت وتعاطيته ما أعلم ومع ذلك يا أخي ما أزال أشعر بضيق شديد في صدري ما أدرى إيش سببه ممكن إنك تساعدني أذهب أضيق عني فقال فاحذني شوف يا شباب كيف الطاع انه يحل الموضوع معك قال بس لك سؤال قال نعم قال لكن جاوبني بصراحة قال طيب وخليني الاسئله اللي سألها اسالكم إياها 10 خذوا خذ لو اراد واحد انه يمتع انفه ماذا يفعل يجيب منديل و لا ما ادري نظبط اسمها يقول يمتع انفه اه يشم ريح حلو عطر يشم ريح لو اراد انه يمتع عينه ماذا يفعل؟ تابع أي شيء شوف يشاهد أي من مخلوقات ربنا الحلوة لا لا لا الله يفعل يفعل. يعني مثلا يشوف له منظر جميل آآ زهور آآ زوجته مثلا كانت إن كانت حلوة يشوفها أم أخته كذا طيب لو أراد واحد يمتع ثمنه إيش يسوي؟ يأكل. يأكل أي شيء <تصفيق> يأكل أي شيء حلو ممتاز طيب لو أراد إنه يمتع أذنه اش يسوي يسمع شي جن اكيد صح مثل اشي هذا قرآن جيد عشان قدامه نطوع قال لا لا يعني يسمع قرآن يسمع مثلا قصيدة حلوة نشيد حلو شيء جميل هل اتي هذه سألها صاحبنا للبريطاني الطبيب قال لها انت الآن لما تبغى تمتع انفك اش تسوي قال والله اش مريحة حلوة قال طيب لما تبغى تمتع عينك ايش تسوي؟ قال انظري لمنظر جميل، قال لما تريد تتمتع بأذنك ايش ماذا تفعل؟ قال اسمع اغنيه موسيقى هاديه طبعا باعتبار طيب لما تبغى تتمتع فمك ايش تسوي؟ قال والله اكل حلويات وتتمتع فمي قال كويس طيب السؤال الان السؤال الان خذ الميكروفون لو واحد لو اردت انك تتمتع فمك ليش ما مثلا قبل تقبلني الوالدة الوالدة زين لو تبغى تتمتع فمك فشميت ريحة عطر حلوة ممكن يتمتع الفم نعم طبعا اللي لا الأنف ولت ممتاز الأنف طيب لو أردت انك تتمتع عينك فجت وقعدت تنظر إلى مثلا قطعة حلوة كده شكلاتها حلوة يتمتع العين لا اشله بس اشله ممتاز هل أنتنا هذه سألها صاحبنا ذاك الرجل قال له الآن لما تريد تتمتع فمك ليش ما تنظر إلى منظر جميل لا يمكن يتمتع الفم لأن هذه متعة خاصة بإيش بال بالبصر قال ممتاز طيب لما تبغى تمتى اذنك ليش ما تأكل شوكولاتة قال لا يمكن لأن هذه متعة خاصة بالفم ما هي خاصة بالأذن طيب لما تبغى تمتى أنفك مثلا ليش ما تروح تسمع اللي تسمع قال لا يمكن هذه متعة خاصة بالأذن قال ممتاز إذا أضيك اللي تشعر به والمشكلة اللي انت تشعر بها تشعر بها وين في عينك قال لا تشعر بها في ذنك لا تشعر بها في اذنك لا وين تشعر بها إيش قال؟ ها قال أشعر بها في نفسي في صدري. قال طيب يا أخي ليش؟ ليش ما تبحث عن المتعة الخاصة الخاصة بالصدر وتتمتع بها؟ رايكم؟ جميل ولا لا؟ أنت الآن لما تسمع موسيقى، لما تفرض تزني، لما تشرب خمر، لما تروح مرجس، أنت بالحقيقة ما تتمتع بالصدر تتمتع بأخرى. ليش ما تكون ذكي وتبحث عن المتعة الخاصة بالصدر وتسويها؟ قال له والله كويس جوت؟ جوت؟ كيف أستطيع إني أمت فدري؟ إيش قال؟ تدخل الإسلام. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني الحبل اللي أنت قطعته بينك وبين رب العالمين ترجع توصله مرة تانية. ها؟ الحبل اللي بينك وبين رب العالمين. الصيلة هذه اللي أنت قطعتها ترجع توصلها مرة تانية. إذا وصلت أحسن تعقد عليها أنت إذا عقدت الصلة بينك وبين الله خلاص أصبح أي هم عندك أي غم أي مصيبة يزيلها رب العالمين ممتاز لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يعني إذا ضاق صدره من شيء إيش يفعل أرحنا بها يا بلال تزيع إلى الصلاة ألا بذكر الله تطمئن القلوب شوف سبحان الله كيف جعل الله تعالى مسائل الصلاة به لذلك حتى الصلاة سمي الصلاة ولا لا سمي الصلاة والصلة صلاة بينك وبين رب العالمين لما يجي الواحد يا جماعة ويقطع الصلاة اللي بينه وبين رب العالمين في الحقيقة لن يستطيع ان يعيش سعيدا لذلك ما تستغرب أحيانا أسألكم سؤال في أمريكا يا شباب تتوقعون كم عدد الملتحرين يوميا تدري خليها سنويا كم ينتحر كثير ها لأذكر العدد 250 ألف سنويا ينتحرون في أمريكا طيب يا جماعة لماذا ينتحرون يعني تتوقعوا أنهم يعني عطش شباب مضرفون تتوقع أن هؤلاء اللي ينتحرون يعني مثلا ما لقوا بنات يزنون بهن. ها؟ تتوقع واحد ينتحر هذا مالك بها؟ ما لقى بنت يزنون بهن لا وكن عند احتمال أنه زرر كل شيء بس ما زرر بالانتحار ما جا يبغى يجرب الانتحار, يجرب الانتحار <تصفيق> جربت الانتحار؟ و... لا نس نجرب ترا حسوا الانتحار؟ تخلنا أو يكون ما رايح نفسه؟ ممتاز. جرب كل شيء بس ما لي رايح نفسه؟ اح <أحفن> فاضطرن لو... ممتاز. يعني ما وجد المتعة الحقيقية لحياة؟ <تحكي> جميل. لذلك أنا أجزم إن هؤلاء اللي ينتحرون ترى يا شباب ما انتحر لأنه ما لقى واحدة يقع بها بالزاحش إلا لقى ما انتحر لأنه ما وجد خمر إلا لقي خمر. ما انتحر لأنه فرضا. ما لقى ملعب يلعب ولا ملاهي كلش موجود لكن لأن هذا الطلب المسعة تطنك مثل ما قال الله تعالى فإن له معيشة إيش ضنكة شوف كيف ضنكة حتى الأحرف ما فيها باء ولا تاء ولا سين ولا شين كلها داخل ضنكة ضنكة تحس لنا لو أقول لك مت ما تقدر لكن لو أقول قول مثلا يقدر يطلع للهواء تتنفس لكن الضاد والنون والكاف كلها تكتب على انفاصل <تصفيق> صح ضنت <بنكا> ها الحين الضاد اللي الحين يعني الصوره اللي في الغرب عامه يعني ان الاسلام ارهاب يعني عند العوام مثلا فلما انا مثلا ابغى ادعي للاسلام ابغى ادعي للاسلام اقول على طول خش في الاسلام يعني هو بتطول الاسلام الرهاب ويعني ازيده زي ما نقول الجلد زيد فطون بالله بكيف يعني <تصفيق> جميل طبعا هذه المسألة أخرى مسألة الـ الـ الإسلام والإرهاب هذه قضية يعني أخرى تدل على أن بعض الناس ما عنده تصور أصلا عن الإسلام تصور صحيح ولا أنت إذا نظرت في سماحة الدين وفي تعاليم الدين وجدتني أمر بالرحمة في رحمة حتى الحيوانات نذكر يا شباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة دخلت النار بسبب إيش هرة حبستها جطو هرة حبستها لاحظ اللي اللي يحرم انك تحمس هرة وكهرة حيوان يعني ما ما هو الله حبست أسد حيوان له يعني قيمته ولا خيل ولا شيء يعني ولا ناقة نقول والله كان ممكن يسرب لنا هرة يعني ومع ذلك في هرة حبستها لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من الأرض فاللي يرى الإسلام كيف يعني رحمها الهرة هذه يعلم ان مثل ما قال الله تعالى عن النبي وما أرسلناك إلا رحمة لمن للعالمين ما قال إلا رحمة للعرب ولا رحمة للعجم ولا رحمة لل... لا قال وما رسل إلا رحمة للعالمين فجعل المسألة رحمة إلى الناس جميعا ليست رحمة لأحد دون أحد بل هي رحمة الناس جميعا لذلك نعود إلى الموضوع اللي قبل قليل المسأة يا جماعة اللي ينبغي الواحد أنه يشعر بها فلما كلما قوت صلتك برب العالمين ازددت سعادة وتوفيق أذكر مرة من المرات جاءني شاب بعدما طلعت من المسجد توقف كذا عند المسجد وجه سبحان الله مظلم بعض الناس يعطيه رب العالمين احيانا ديار في وجهه لكن تشعر من الظلمة اذا رأيت وجهه صح وبعض الناس سبحان الله معطيه رب العالمين سمره لكن تشعر بنور في وجهه صحب هذا ما فيه سمر كثير لكن وجهه مظلم مظلم بشكل عجيب اول ما سلم عليه السلام عليكم قلت السلام قال انت الشيخ اللي صلي خفت يضربني انا مطول في الصلاة ولا كان عندها عزومة مثلا والضيوف تأخروا في المسجد قلت ليش قال لا انت اللي تصلي ابنا قلت نعم انا اللي اصليتكم في في شيء قال لا انا عندي سؤال بس قلت نعم قال يا شيخ انا طالب في الجامعة سنة اولى او ثاني جامعة ادرس في احسن جامعة موجودة اللي يعني ما يدخلها الواحد الا بواسطة كبيرة جدا حتى يستطيع أنه أساساً يقبل في هالجامعة فيقول ومع ذلك ما ينقصني فلوس ولا ينقصني يعني جاه ومنصب والده والده من كبار المسؤولين في الدولة يقول كذلك ما عندي أي مشاكل في البيت ما عندي أي مشاكل بجسمي كل شيء مضبوط قل طيب يا أخي يعني إذن ماذا تريد قال لكن والله يا شيخ عندي هم وغم لو يوزع على الكرة الأرضية كلها كفاهم قلت أعوذ بالله فعلا يا شباب كان يتكلم معي كل شوية ويتكلم يسوي كذا بعدين يتكلم بعدين تتمى تحس تحس فعلا انه كواحد كذا ضاغط على صدر كأنه بيموت وبدأ يتكلم شوي بعدين بدأ يبكي بدأ يمسح الدموع وانحرج مني وصار يتلفت عني قلت طيب ليش عندك الضيق هذا أنت عندك مشاكل مع بأهلك أمك مريضة اشتريت سيارة جديدة وصار لك حادث قال ما عندي أي مشكلة وكلش شيء مضبوط لكن والله يا شيخ هم أنا ما أقدر أتحمل أنا ثم بدي أبكي قل طيب أسألك سؤال قال نعم قلت هل تصلي قال اشدخل الصلاة فهذا ما أسألك الآن سؤال أنت سألت لي أنا أسألك أنت جئت الآن تريد علاج هل تصلي قال لا صراحة ما أصلي ما أصلي ما أصلي أبت قال له والله ما أصلي أبدا إلا إذا انحرجت إذا أحرجت يوم الأيام مثلا في عزومة مثلا في بر وكذا والناس كلهم صلوا إلا أنا أنحرج فأقوم أصلي في المدرسة مثلا أو في الكلية مع زملائي وجوجت فراء أصلي لكن أصلي من غير طهارة آتي كذا في الركعة الأخيرة ركع ركع معهم وامشي ما أسم الصلاة فراء تلعج يعني قل طيب أنا أريد منك طلب واحد قال إيش قلت أريدك إنك أنا إمام المسجد أبغاك تصلي معي لمدة أسبوع كامل قدامي أبغى كلما التفت بعد الصلاة أشوفك أمامي على طول قال يعني كذا قلت أبغى أشوفك أمامي مباشرة ما أبغاك تلتفت أبدا لمدة أسبوع كامل والوعدت علي يوم الثلاثاء الجاي جاي يوم الثلاثاء طبعا نسيت موضوع يعني فعلا مر يمكن أسبوع كامل تقريبا فلما جاء يوم الثلاثاء اللي بعده فإذا طلعت المسجد فإذا الشاب ينتظرني مرة ثانية عند الباب والله طبعا ما صلى أمامي صار يصلي على جنب استحى والله يا جماعة أن الوجه الذي جاءني في المرة الثانية يختلف مليون بالمئة عن الوجه الذي جاءني في المرة الأولى ترى ما أبالك والله العظيم أنه يختلف ما أقول طبعا انقلب ملك من البلائكة صار يعني أنوار كلها حتى ما يبالغ يعني لكن فعلا الوجه اللي جاءني المرة الثانية فيه على أقل بشاشة حتى المرة الاولى كنت ضايق فدرة ابغى انزح معه اقول يمكن انك تحب واحدة ولا زودك ابغى يضحك ما هو قادر المرة الثانية على الاقل كان مبتهش ليش الحبل اللي كان مقطوع ها وصله هذا وصله مرة ثانية تعلق لذلك الله تعالى يقول واعتصموا بايش بحبل الله حبل نازل من السماء جميعا ولا تفرقوا اذا تفرقت انت تضعف وغير الضعف انك لا يمكن تعيش وإنت ما, وانت ما تتعلق بالحبل هذا لا بد انك تتعلق بالحبل حتى تقدر انك تعيش لذلك شوف حتى البشائر البشائر انما تأتي في الصلاة شوف لما زكريا اذ ربه نداء خفية قال ربي اني وهنا العظم مني واشتعل الرأس وشيبة ايش المشكلة اللي كانت عند زكريا تورط جرب المقرفون يا بوي ما كان عندها ابناء ممتذر. كم كان عمره تقريبا تتوقع يعني 16-17 كده شايب كبير شايب كبير يعني كبير يعني ترى احنا حيانا نستعمل بعض العبارات غير محددة مثل واحد تقول له آه مثلا متى تخرجت من الجامعة يقول لك من زمان طيب هل من زمان هذه جواب لا يا ناسم تعطيني تقول خمس سنوات ست سنوات واحد تقول له مثلا كم عمر أبوك يقول والله ما أدري من زمان أبوي عندنا طيب كم عمره طيب أبوك أعطني كبير ما يطلع عطني كم ضلط أمره تتوقع يعني يعني حارس قالوا عمره الثمانين إلى التسعين لاحظ واحد وصل عمره ثمانين سنة واحد وصل عمره إلى ثمانين سنة ولسه ما جاء أولاد ايش الهم اللي بسأل عنده ايش اللي جعل تتوقعون يا شباب ايش اللي جعل ذكريا ينادي ربه نداء خفية أسجل اللي جعله نادي ربه ندان خفية طيب فكروا في الجواب نأخذ منكم بعد الفاصل يسير أيها الأخوة والأخوات فاصل يسير ونعود إليكم إن شاء الله